يا عبد الرحمن سمعت أنك ستترك المدينة وتعود إلى الحياة في القرية هذا صحيح فالحياة في المدينة ليست طيبة الضوضاء في كل وقت لا أنا مجيداً بسبب ضوضاء السيارات والطائرات والازدحام في كل مكان والتلوث في كل المدينة ولكن لك شركة هنا وبيت جميل بعت الشركة والبيت واشتريت مزرعة كبيرة في القرية وهل سيترك أولادك المدينة أيضا؟ أولادي يحبون القرية وأم الأولاد تحب الحياة في القرية أيضا لتعيش قريبا من والدتها ومتى ستغادر المدينة؟ بعد أيام قليلة إن شاء الله سفرا سعيدا وإقامة طيبة بارك الله فيك